بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراد فهدى الدعوة ابصارها خاشعا يقولون اننا مرضدون في الحافره اذا كنا عظاما نخره قالوا تلك اذا كروكم قاصره فانما هي ذره واحده فاذا هل اتاك حديث منسى اذ نادى ربه بالوادي المقدس طوى اذهب الي في العون انه ضرا فقل هل لك الي ان تزكى واهديك الي ربك فتقشى فاراوا ايه كبرى كذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال ان ربكم الاعلى فاخذه الله نكاله الاخره والاولى ان في ذلك لعبره لمن يخشى قلقا ام السما بناها رفع سمكا فسواما واغطش ليلها واقرض ضحاها والارض بعد ذلك دحاها اقض من ما لها ومرعا والجبال عَلَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الضَّامَّةُ كُبْرًا يَوْمَ يَتَنَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى وَبُرِئَ ايات الدنيا فان الجحيم هي الماوى وامما من قام مقام ربه ولهن نفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى يسالونك عن الساعه ايان مسانك بما ان من ذكراها إلى ربك منتهانا إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا لم يلبثوا إلا عشية أخرى